فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تُوبَانِ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَرَّتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهَرِ عَسَى رَبٌّ إِن طَلَّقَكُنَّ أَيُّ بِذْلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ أَنِتَاتِ الْتَائِبَاتِ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيْبَاتٍ وَأَبْكَارَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا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 الذين كفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والنذين آمنوا معه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 نَرَى اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَتَهُ قَائِمَةً تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِينٌ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ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 فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهِ وَكُتُبِهِ وَكَانَ مِنَ الْقَانِتِينَ